واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هروت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنا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 116-لم ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 117-يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 118-ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم اي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم